وَنِنَ الَّلِ تَسجد لَهُ وَسَِّحِشْحُ لَلَ طَوِيلَ إِهَا أُلَ يُحْشِّونَ العاجِلَةَ وَيَذَرُود وَيَذَرونَ وَرَ أَهُمْ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذَا فِيهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سبيلا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 الِمينَ أَعدَّ لَهُ عَذَابَد أَذمَا بِسمِ اللَّهِ الرحْمَن الرحيب وَالْمُررسَلَاتِ عُررفَ فَلْعَصفَاتِ عصْفَى وَنَّ شِراتِ الشرَاء فَلفَادِقاتِ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعًا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ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 كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين